لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أي غمبر صلى الله عليه وسلم بأمتك تبلي هر ويستان جنان تان طلاق بدن با طلاقيا بدن لكاته عدياً دا أو كاتي لحيس باقبونة وو لقلياً درس نبون وعدي جنان بوردي بجميرن والأخواب ترسن كفر او جنان در مکن لما لکانی خوایان تا عدهان تواود به آفرتانش بادر نتن لما لکانیان مگر کاری خراپی آشکرا بکەن و اوانس سنورانی چی هەر هر لە لسنورانی خوا در ئەوە او ستەمی لە خۆی کردوا تو چوزانی لوانه خوا پیشی بینه دوای او کاری چتر. تر فا بلغم اجلهن 119. بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو فارقوهن بمعروف 110. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله 111. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا عندما يتحدث نكاتي خوايا أوسايا بيان هل نوباشي واتب يانب نوبولا خوتان بفياوانا يا لينزياب نوباشي ودو پرور بگرن لخوتان کالبرخوا أو شاهد يبدن أواني بعض كرام اموج ئەوانەی اوانی پیدا کری کباور به بخواه رو دوایی و هر کسی خوا ناز بێ خوا دروی لید و ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن یتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا و رزخ و ڕۆزی دا داد للایه کە و که بخیالی دانه هەر و هر کسی پش بخواب بسته او خوای بەسە، براستی خواکار و فرمانی خۆی بە ئەنجام بگو بێگومان خوا بۆ هموش تیگ اندازه چی دیاری کلاوی دانه و وا. أسن من المحيض من إن رتب فعدهن ثلاثة أشهر ولا إيلم يحد وأولاد الأحمال أجلهن أي يضعن حمله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى. أوانيك به وادب لكوت نحيز ولا جنانا. درباري زانين عديا دو ضلبون أو عديا سمانجا. وهرها أوانش كلبر من دالي هشت حيزا بيانهاتوا. وجناني سكبرو دوجان عديا أو كاتي كسككان دابنن. هركسق لبي فرمانى خوا آسان دكات. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويكب أسكره فرمان إخوة كبير نردون تخواروا وهر خواناز بيت. گناه کانی بودا اپوشه و پاداشتی گورید دداته اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرونه لتضيقوا عليهم وان 111. حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واقتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى جِناني طلاق <تصفيق> دراودا ين بن لوشوانيك اخوتان دادانيشن ببيت واناتان وزيانيام بي مگينن تا تنگيان بي هالنسنن واجدو جيامبون او خرجيام بتيشان تاسك كانيان دانين او ساقر شيريانداب من داركتا او اي واشكريان بدني ولەناو خۆتاندا راوێش بکەن بە چاچی دەربارەی منداڵەکە و ئەگەر تەنجیتان کردو نەسازان لە کرێكەدا ئەوە با ئافرەتێشی تر شیری بداتێ لینفق و ساعت من ساعته ومن قودڕ علیه رزقه فلینفقو مما ئتاه الڵه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا با دولة من ببي دولة من دينا فقبدات وهركس كم دزتو هجاربو با ببي أويك خوا داويتين خوا داوالك اسناكاد مقر أويك بِغُمان خواد وای تنگانه <تصفيق> آسان دیینت وكأن من قرية اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا زۆر لە دێهاتی و شاریەکان سەرپێتیان کرد لە فمانی پەرردگار و پێغەمبەرەکانی، ئێمەش پرسیینەوەمان لەگەڵکردن بە پرسیینوەیەکی سەخت و سزاماندان بە سزاایی دژوار بەدا دجوار فذاقت و بال امرها و كانە عقیبەت امرها ئەمیها خوووە ئیتر ئاکامی کردەوەی خۆیانیان تەشت و سەرنجامی کاریان بوو بە زیان باری و خەسارۆمەندی. أعد الله لهم عذاب شديد فاتقوا الله يا أول الألباب الذين آمنوا قرآن زل الله إليكم ذكرى خاء مادي كرد وبيان سزا يتش <تصفيق> سخد كوات الأخوة بترسن أي خا نجيري أواني با وريان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 کە ڕوون کەرەوەن تا دەربێنێ ئەوانەی کە باوەڕیان هێناوە وە کردەوەی چاچیان کردووە لە تاریکستانی بێدینی بۆ ڕوناچی دینداری و هەر کەسێک باوەڕ بێنێ بخوا و کاری چاک بکات دەیخاتە ناو بە هەشتانێکەوە کە بە ژێر درەختەکانیدا جۆگە ئاوی زۆر دەڕوات تیا به بە هەمیشەیی بێگومان خوا لەوێ ڕۆزی چاچی بۆ ئامادە کردووە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 خوازاتی که, که حەوت آسمانی دروست کردووە و بە وێنەی ئەوان زەویشی دروست کردووە فرمانی خوا لە نێوانیان دادادە تا چاک بزانن کە خوا بەسەر هەموو شتێکدا بەتوانایە و بێگومان خوا بزانین دوری هەموو شتێکی داوە